ثرت الهم في قلبي كما قطر من الهتاء وعذبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني راحلت العالمك وحدك وخليت الولى شفقان ألالتك رحمت اللي معك ينبض ويحيني قدرت الأم في قلبي كما قدرت من حتى وعدبت الفكر بعدك وشليت الأمل فيني راحلت العالمك وحدك وخليت الولاك شفقا فلالتك رحمت اللي معك ينبض ويحيني فراقك سمحة للي فراقك يشعل الولهام فراقك ساوى ما الضحكة وجاك السعد يبكيني فراقك نار ما تطفى ولا ترحم صوي بمبال فراقك دمع ما يبرى هواه تعني تعنيني اغترت الهم في قلبي كما قطر من الهتاء وعدبت الفكر بعدك وشلت الأمل فيني وحلت العالم وحدك وخلعت الولاد شفقا ألالتك راحا جو في بداخل حناي القلب والاوزان فقام القلب يلعبي وقام الشعر يكسيني بيوت انت هذا المشتاق والذكرى مع الاحزان بيوت صاغها حرف حبي بك يواسيني بيوتن تنهب المشتاء والذكرى مع الأحزان بيوت صاغها حرفين حبيسم بك يواسيني يواسيني تنهبت الهرب في قلبي كما قطر من الهتاء وعدبت الفكر وشلت الأمل فيني راحت العالمك وحدك وخلت الولاك شفقا فلالتك رحمت لي معك ينبط ويحيني لو انك حاسب الفرقه واثر لها تترك لي طواحيني لو انك حاسب الفرقة وموجب بالألم طحن وربي ما تقيدني لموتن يشبهك حيني حيني تجايدني لما تنسى بهك حييني كانت امسيه يومه كنعقدنا نال الهتان وعلى الدفتر بتر بعده شلت الامان فين رحلت عنها عن عالمك وحدك وخليت الولاد شفقا ألالتك رحمت لي معك يا بطوية